الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أُفك.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 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أثلا تبصرون وفي السماء إربكم وما تعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم تطقون هل أتاك حديث ضيف إب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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون